بعد سيرنا ان نزيل هذه العقبات لنعيد للدين عزه قال تعالى والذين جاهدوا Allah Allah Allahu Akbar Allah Allah Allahu Akbar Allah Allah Allahu Akbar Allah Allah Allahu Akbar La la la la la la la la la la la Allah Allah Allahu Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah فاتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردت في الربا والبطاحي فاتقدم يا مجاهد للسلاح ولترد في الربا والبطاحي ايها الاسد على ألا حومة الحرب بعزم الشهداء أيها الأسد ألا هب إلا حومة الحرب بعزم الشهداء فرددوها الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر واضح الحق لكم فبتذروه إنه يطلبكم أن تطلبوه وضح الحق لكم فبتذروه إنه يطلبكم أن تطلبوه ارفعوا أعلامه بين الملائكة تشهد الأرض إليكم والسماء ارفعوا أعلامه بين الملائكة تشهد الأرض إليكم والسماء صارت دها الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله, الله, الله بشريات النصر لاحل العيان فازب النصر فتن ثبت الجنان بشريات النصر لاحل العيان فازب النصر فتن ثبت الجنان يؤثر الموت على عر الهوان فنصر الحق يبقى نظام يؤثر الموت على عر الهوان فنصر الحق يبقى نظام terdiduha Allahu ekber Allah Allah Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahu Allah Allah الله أكبر أنا هنا مثل شم الجبال على العهد لا أنثى للضال أنا هنا مثل شم الجبال على العهد لا أنثى للضال فسيف يذيق الطغاة الوبال وقرآن ربي رب الرجال فسيف يذيق الطغاة الوبال وقرآن ربي رب الرجال الله أكبر الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر لا لن لا لا لن لا لا لن لا لن لا لن لا لن لا لن لا لن لا فرج دها الله اكبر الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله